بريء من عبادة آلهتكم التي تعبدونها من دون الله فامكروا بي أنتم آلهتكم التي تزعمون أنها أصابتني بجنون ثم لا تمهلوني إن قولوا إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء وتأمل هذا الثبات على العقيدة معنى اعتراك أصابك أو ألم بك وأصد عرب يدل على ثبات وملازمة وغشيان. ومعناها إما نقول إلا أصابك بعض أصنامنا بجنون بسبب نهيك عن عبادتها وذمك لها قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون أي قال هو لهم قال هود لهم إني أشهد الله على نفسي وأشهدكم أني بريء من عبادتكم للأصنام من دون الله إني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون ولما كانت البراء من الشركاء تقتضي اعتقاد عزها عن إلحاق إضرار به فرع على البراءة هذه الجملة فقال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرن أي احتالوا أنتم وشركاؤكم لتضروني ثم لا تمهلوني ولا تؤخروا ذلك عني إني توكلت على الله في ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم اني توكلت على الله وحده واعتمدت عليه في أمري فهو ربي وربكم ما من شيء ندب على وجه الأرض إلا وهو خاضع لله تحت ملكه وسلطانه يصرفه كيف يشاء إن ربي على الحق والعدل فلن يسلطكم منه. علي لأني على الحق وأنتم على الباطل وتأمل هذا الثبات على العقيدة إني توكلت على الله ربي وربكم أي إني اعتمدت على الله فهو خالقي ومالكي ومدبر أموري إن اعتمدت على الله مالكي ومالككم ومدبري أمور خلقه أجمعين ليمنعني منكم فلا تصيبوني بسوء لأنه ما من شيء إلا بإذن الله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها أي ما من شيء ندب على الأرض إلا وهو في قبضة الله وتحت قهره وسلطانه يصرفه كيف يشاء ويمنعه مما يشاء فلا تصلون إلى الحاق الضرر به إن ربي على صراط مستقيم، أي إن ربي على طريق الحق والعدل لا يظلم أحدا ولا يهضم أحدا ولا تخرج أقواله وأفعاله عن الصواب والحكمه في شرعه وقضائه فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفظ فإن تعرضوا وتدبروا عما جئت به فما علي إلا إبلاغكم وقد أبلغتكم كل ما أرسلني الله به وأمرني بإبلاغه وقد قامت عليكم الحج وسيهلككم ربي ويأتي بقوم غيركم يخلفونكم ولا تضرون الله ضررا كبيرا ولا صغيرا بكتبيبكم وإعراضكم لأنه غني عن عباده عن عباده إن ربي على كل شيء رقيب فهو الذي يحفظني من السوء الذي تكيدونني به وهذه الآية الكريمة فيها بيان أنه لما استوفى تشييده في هذا الأمر وأنه قد صار يحذرهم. قال فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم أي فإن تعرضوا عما أدعوكم إليه من عبادة الله وحده فقد قامت عليكم البينة والحجة بإبلاغ إياكم رسالات الله ولم تبق علي تبعة من شأنكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا أي ويستبدل ربي قوما غيركم يطيعونه ويعبدونه وحده بعد أن يهلككم ولا تضرون الله شيئا بكفركم إن ربي على كل شيء حفظ أي إن ربي ذو حفظا لكل شيء حافظ لأقوال عباده وأفعالهم ويجزيهم عليها قصاصا وحسابا وجزاء ويحفظني من أن تنالوني بسوء ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين امنوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب غليظ ولما جاء أمرنا باهلاكهم سلمنا هودا والذين امنوا معه برحمه منا نالتهم وسلمناهم من عذاب شديد عذبنا به قومه الكافر وربنا جل جلاله ينصر عباده الصابرين المتمسكين بشرعه، ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا أي ولما أتى عذابنا واهلكنا جميع الكافرين نجينا هودا والمؤمنين معه برحمتنا وبفضل منا عليهم ولذلك كل شيء هو من فضل الله سبحانه وتعالى حتى جاء في الحديث الصحيح لن يدخل أحد منكم عمله الجنة قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا ان يتغمدني الله منه بفضل ما رحمه ونجيناهم من عذاب غليظ أي من نجينا المؤمنين من عذاب غليظ يوم القيامة إذن ربنا جل جلاله ينجي المؤمنين في الدنيا وينجيهم في الاخره وتلك عاد جحدوا بايات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنيد وتلك عاد كفروا بايات الله ربهم وعصوا رسولهم هودا واطاعوا امر كل متكبر على الحق طاغ لا يقبله ولا يدعن له وتلك عاد جحدوا بايات ربهم وعصوا رسوله أي وتلك عاد الذين أوقع الله بهم ما أوقع كذبوا بالمعجزات التي أيد الله بها الرسل وانكروا ما أنزل الله عليهم من الحجج والبراهين وعصوا رسل الله بعصيانهم لرسولهم هود عليه السلام واتبعوا أمر كل جبار عنيد أي اتبعوا كل متكبر من كبرائهم ورؤسائهم متسلط على الخلق طاغية معاند لا يقبل الحق وهذه سنة الله سبحانه وتعالى أنه يهلك الظالمين ثم قال تعالى وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود ولحقهم في هذه الحياة الدنيا الخزي والطرد من رحمة الله وكذلك يوم القيامه هم مبعدون من رحمة الله وذلك بسبب كفرهم بالله ألا فأبعدهم الله من كل خير وقربهم من كل شر وأتبع في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامه أي الحق الله بقوم هود في هذه الدنيا لعنه منهم ومن المؤمنين وتلحقهم لعنه اخرى يوم القيامه فعذاب معجل وعذاب مؤجل الا ان عادا كفروا ربهم اي الا ان عادا كفروا بربهم الذي خلقهم ورزقهم ورباهم وعصوا الا بعدا لعاد قوم هود ولذلك هذا المسكين الذي يبتعد عن طاعة الله تعالى فيبعده الله سبحانه وتعالى وذلك ينبغي على الإنسان أن يتقرب دواما إلى طاعة الله تعالى وأن يعمل بها وأن يثبت عليها ما أصاب الإنسان من أمور فعليه الصبر في هذا وعليه احتساب الأجر ويخبت الإنسان لربه من أجل أن يوفق وذلك نحن ندعي ربنا في اليوم والليلة في أجل أن يجعلنا على صراطه المستقيم وهكذا يخضع الإنسان لربه فينال من الله المكرمه قال وإلى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله وحده ما لكم من معبود يستحق العباد غيره هو خلقكم من تراب هو خلقكم من تراب الأرض بخلق أبيكم آدم منه وجعلكم عمارها فاطلبوا منه المغفرة ثم ارجعوا ليه بعمل الطاعات وترك المعاصي. إن ربي قريب ممن أخلص له العبادة مجيب دعاءه وهنا لما تمت قصة عاد على ما أراد سبحانه وتعالى أتبعها قصة من كانوا عقبهم في الزمن فقال وإلى ثمود أخاهم صالحا أي وأبسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم في النسب صالحا عليه الصلاة والسلام قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أي قال لهم يا قوم اعبدوا الله وحده ليس لكم معبود يستحق العباد غير الله فلا تشركوا به شيئا هو أنشأكم من الأرض واستعماركم فيها أي الله الذي ابتدى خلقكم من الأرض لخلق أبيكم آدم والقاعدة أن الخالقية معراج العبودية وربنا قال يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقم إذا واستعمركم فيها أي جعلكم تسكنونها وتعمرونها وتستغلون خيراتها فاستغفروها ثم توبوا إليه أي فاطلبوا من الله سفر ذنوبكم الماضية والتجاوز عن مؤاخذتكم بها ثم توبوا إلى الله ثوبة نصوحا فيما تستقبلونه بالرجوع إلى عبادته وحده وطاعته إن ربي قريب مجيب أي إن ربي قريب ممن أضاعه مخلصا لهم وتابع لي مجيب له إذا دعاه وربنا قال وإذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيب لي وليؤمن بي لعلهم يرشدون ثم قال تعالى قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا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 يجعلنا نتهمك بالكذب على الله نسأل الله العافية والسلامة إذا قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوبا قبل هذا أي قال قوم صالح عليه السلام له يا صالح قد كنا نرجو فيك الخير وكمال العقل ونؤمل أن تكون فينا سيدا قبل هذا القول الذي تدعي فيه النبوة وتدعون إلى ترك عبادة غير الله أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا أي أتنهانا يا صالح أن نعبد الأصنام التي كان يعبدها أسلافنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب أي وإننا لفي شك كبير من صحة ما تدعون إليه من توحيد الله شكا يوجب تهمتك وهكذا اهل الحق في كل زمان ومكان هنا. وورق ابن نوفل قد قال للنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي احد بمثل ما جئت به إلا عود من فوائد الآيات من وسائل المشركين في التنفير من الرسل الاتهام لثفة العقل والجنون ضعف المشركين في جيدهم وعدائهم فهم خاضعون لله مقهورون تحت أمره وسلطانه أدلة الربوية من الخلق والإنشاء مقتضية لتوحيد الالوهيه وترجمه سوى الله هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته